بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوى ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب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 وقالوا إن هذا إلا شحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما شجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 السلطان بل كنت قوم طاغين فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون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 فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غولون عنها ينزفون وعندهم قاصرات الترفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل الصاعدين يقول أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وتنا تراب وعظم أإننا لمدين قال هل أنتم تطلعون فطلع فرأه في سائل الجحيم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 صلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لا آكلون منها، فما لئون منها البطن؟ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميد، ثم إن موجعهم لا الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يحرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنبرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاطِينَ وَتَرَتْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئف كان دون الله تريدون فما ظنكم بعب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقين فتغلوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم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 Mablagah mereka Saya. Kata Ya Bunyi, Inni Arafil Manam, Inni Azbah Kfar. Ma'za Tera. Kata Ya Afit Fgal Ma Tumno. Satejdi Nii Insha Allah Min Al Sabil. 114. وناديناه أن يا إبراهيم 115. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 116. إن هذا لهو البلاء المبين 117. وفديناه بذبح عظيم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 ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا ولا موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين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 إذن جاهم وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغافرين، ثم دمّرنا الآخرين، وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين، وذِي الليل أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ يُنُسَلَمِ الْمُرْسَلِينَ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 فاشتفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 وما منا إلا له مقام معلوم وإن لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عزنا ذكر من الأولين